اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الصفا والمروة من شعائر الله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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب, وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت الزكاة والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في الْبَأْسَاءِ والضراء وحين الْبَأْسِ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 ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفه إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون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 وقتلوهم حيث تقفتمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةً اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ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 وَإِن تخالطوهم فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إِنَّ الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خير من مشركة ولو أَعْجَبَتْكُمْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 والله غفور حليم الله الله